أَوَاللَّهُ الْشَيْطَانُ الرَّجِيمُ بِسْمِ بسم الله الرحمن الرحيم وليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بسم من إلا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بين الله لا إله إلا هو له الأسماء وَإِنْ تَجَاهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ أَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا هُوَ الْأَسْمَاءُ اذ رنا فقل لمن ان لعلی Hmm. Um... وأنا اخترتك فاستمع ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن نك عنها من وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ قَالَ هِيَ كأعليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها ما قال ألقها قَدْ تَسْعَىْ ولا خُذْهَا وَلَا تَخْفِ وَظ يندك إلا جنا وَظ يندك إلا جنا حك تخ قال رب شرحلي و يسدلي امری. قال ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قال رب أَمْلِكُ لي صدري واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد بك أزري وأشرك في نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بلا بصيراً واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في لا تحك كثيرا ولا ترك كثيرا إنك كنت من البصير قال قد أوتيت لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العلي العظيم